اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود واذكر عبدنا آدم واذكر عبدنا داوود ذل إِنَّا ثَقَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ سَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ إِنَّا ثَقَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ سَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ طَيْرًا مَحْسُورًا طَيْرًا مَحْسُورًا غُلُّ طير لَهُ أَوَاب قُل لَّن يَجِيءَ أَوَاب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَخَصَّلْنَا الْخِطَابَ وَشَدَدْنَا أَتَاكَ نَبَأُ مَن إِذْ تَسَوَّرُوا مِحْرَابَ أَلَمَّا تَنَدَّى مِنْ خَمْهِ إِذْ تَسَوَّرُوا مِحْرَابَ يَدْخَلُوا عَلَى داود ففزع منهم قالوا لا اصنان بغبع بنا على بعض انسح بيننا بالحق ولا تشطط اصنان بغبع بنا على بعض ولا تشطط ولا تشطط وهدينا الى سواء ان هذا اخي لهم تسعه تسون نعده وليا نعده واحده هذا اخي لهم تسعه تسون نعده وليا نعده واحده وليا فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب فلي نعزة واحدة فقال أكثرنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعزتك إلى نعاجه قَدْ لَنَقْدُمْ هُنَا مَتَابِعُ آلِنَا ذَكِرَ إِلَى مَعَادِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّكَ كَثِيرًا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إن له عندنا لذرفا وحسن مآب إن له عندنا لذرفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا ناداه إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس في حفل ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيبلك عن سبيل الله تبعي هوا قلبية عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إن الذين يضلون